سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد اللهم إنا نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أمرك قضاء وحكمة ورضاك أمان ورحمة تقضي بعلمك وتعفو بحلمك نحمدك اللهم على ما تاخذ وما تعطي وعلى ما تعافي وما تبتلي ونحمدك اللهم اذ لم تمس بنا مبتلين ولا سقما ولا مضروبين على عروقنا بسوء ولا مبدلين لديننا ولا مستوحشين من ايماننا ولا منكرين لربنا أمسينا مملوكين لك لك الحجة علينا ولا حجة لنا عليك سبحانك لا نقدر أن نأخذ إلا ما أعطيتنا ولا أن نتقي إلا ما وقيتنا ونستعينك يا ربنا على هذه النفوس البطاء عما أمرت به السراع إلى ما نهيت عنه ونستغفرك اللهم مما أحاط به علمك وأحصيته في كتابك علم غير قابل وكتاب غير غادر سبحانك لا اله الا انت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت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 حبك وحب العمل الذي يقربنا الى حبك اللهم واجعل حبنا أحب... اللهم واجعل حبك احب الينا من انفسنا واهلينا واموالنا ومن الماء البارد عند العطش يا ذا الجلال والاكرام اللهم إنا نعوذ بعزتك أن تضلنا اللهم إنا نعوذ بعزتك أن تضلنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا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 اللهم وجعله شاهدا لنا لا علينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم وكما خصيتنا بكتابك الكريم وهديتنا به صراطك المستقيم اللهم فأصلح به منا جميع ما فسد وطهر به منا ضباطنا الروح وظاهرنا الجسد وأقل به علينا العثرات والهفوات والزلات يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفقنا للصالحات قبل الممات وأرشدنا إلى استدراك الهفوات من قبل الفوات اللهم اجعل معتمدنا عليك وحوائجنا إليك ووقوفنا بين يديك وتضرعنا إليك اللهم طهر قلوبنا من الأدناس وأعذنا من شر الجنة والناس يا ذا الجلال والإكرام اللهم وأرخص أسعارنا وغزر أمطارنا وقضي ديوننا واجمع على الهدى شؤوننا وارحم امواتنا أمواتنا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 اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا يا رب العالمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اشدد وطاتك على عدوهم يا حي يا قيوم واجعل أمرهم في سفال وشأنهم في وبال يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم ومن عليه بالصحة والعافية وارزقه البطانة الصالحة يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك